غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلاً نَسْفَهُ أَوْ يُنْقَصُ مِنْهُ قَلِيلاً أُعِذَ عَلَيَّ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلاً إِنَّ إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقينا إن لك في النهار سبحا طوينا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتينا رب المشرق والمغربنا خذوا وكينا واصمروا على ما يقولون واهجروهم هجرا جميلا إن لدينا كنوجحيمًا وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال يوم ترجف الأرض والجبال فكانت الجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذنا فأخذناه فأخذناه أخذه فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء مفطر به كان وعده مفولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وأياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإير الموضوب عليهم ولا الظالم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 علم أن سيكون منكم مرضا وآخرون يبتغون من فضل الله وآخرون يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واستغفر الله